إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هرأوني فيقول هرأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا إلى أن يقول في آخر الحديث أشهدكم اني قد غفرت لهم قال أحد الصادقين ما عرف قدر جلاله من فتر لحظة عن ذكره واعلم رعاك الله أن المحب الصادق إذا ذكر الله خاليا وجل قلبه وفاضت عيناه من خشية مولاه قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون هل نحن منهم فهل نحن ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبنا وهل نحن ممن إذا تليت علينا الآيات زادتنا إيمانا اللهم اجعلنا منهم ومعهم